اسم كريم من اسماء الله الحسنى وهو اسمه سبحانه وتعالى العزيز اسم الله عز وجل العزيز وما في معناه من اسماء الله سبحانه وتعالى في معناه أيضا يعني او مما يفيد بعض معاني اسم الله تعالى العزيز ويفيد معاني اخرى ايضا اسم الله تعالى المعز فاسمه تعالى العزيز واسمه تعالى المعز فهذان الاسمان يفيدان اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة العزة وأنه سبحانه وتعالى يمنح هذه العزة لمن يشاء فيعز من يشاء سبحانه وتعالى ويزل من يشاء العزة, أو العزة في اللغة معناها القوة والشدة, القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع الشيء العزيز يأتي بمعنى الشيء ال القوي المرتفع الممتنع وتفيد معنا الشدة والغلبة ويأتي التعزيز بمعنى التقوية التعزيز يأتي بمعنى التقوية كما في قوله سبحانه وتعالى إذا أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث يعني فقوينا إيه؟ فقويناهما بثالث أرسل الله تعالى رسولين إلى تلك القرية فكذبوهما فعززنا بثالث فعززهم برسول ثالث طبعا رسل المقصودون في هذه الآية يعني المفسرون بعضهم يقول رسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى وبعضهم يقول رسل من رسل المسيح عليه السلام يعني المسيح عليه السلام أرسل رسلا من قبله لدعوة يعني بعض الدعاء من قبله لدعوة اهل تلك القرية المذكورة في سورة ياسين. كذلك ايضا من معاني العزيز جزمنا، من معاني العزيز الذي يقل يعني الذي لا مثيل له أو يقل وجود مثله. طبعا حسب الاستعمال يعني في حق البشر إذا وصف شخص بانه عزيز بمعنى أنه يعني يقل وجوده نظائره. أما في حق الله تعالى العزيز يعني الذي لا مثل له سبحانه وتعالى والذي تعظم الحاجة إليه تعظم الحاجة إليه فكل هذه من معاني العزيز والعزة من صفات الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون العزة لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين وعزة الرسول صلى الله عليه وسلم مستمدة من إعزاز الله سبحانه وتعالى له وعزة المؤمنين إنما هي مستمدة من طاعتهم لله سبحانه وتعالى وولايتهم لله عز وجل هذا الاسم الكريم كثر وروده في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأسماء التي كثر ورودها في كتاب الله سبحانه وتعالى واحيانا يأتي هذا الاسم مقترنا باسم الله تعالى الحكيم العزيز والحكيم في ايات كثيره يقرن الله سبحانه وتعالى بينها بين هذين الاسمين العزيز والحكيم واحيانا ايضا يقترن اسم العزيز باسم القوي القوي العزيز سبحانه وتعالى ويأتي ايضا في قوله تعالى عزيز ذو عزيز زنتقان سبحانه وتعالى فيقرنه سبحانه وتعالى باسمه المنتقم يعني او ما في معناه وياتي ايضا مقرونا بالرحمه العزيز الرحيم وياتي مقرونا بالوهاب العزيز الوهاب وياتي مقرونا بالغفار العزيز الغفار وبالغفور والحميد والعليم والمقتدر والجبار كلها من الأسماء التي اقترن بها اسم العزيز العزيز الغفور العزيز الحميد العزيز العليم وباسمه المقتدر وباسمه الجبار سبحانه وتعالى ودائما كما ذكرنا كما ذكرنا يعني دائما عندما يقترن اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى فإن هذا يزيد ايه أسماء الله سبحانه وتعالى يعني هي الحسنى يزيدها حسنا ويفيد يعني معاني أخرى لا تستفاد من إفراد الأسماء كما أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز فهو سبحانه وتعالى أيضا المعز يعني يهب العزة لمن يشاء سبحانه وتعالى فهو العزيز القوي الذي لا غالب له سبحانه وتعالى وهو يعني ذو القوة والشدة والرفعة ويهب سبحانه وتعالى العزة بهذه المعاني لأوليائه وللمؤمنين فيعز الله سبحانه وتعالى الأنبياء بالعصمه والنصر ويعز أوليائه بحفظهم وتمكينهم في الأرض طيب هنا في اسم الله سبحانه وتعالى المعز في اسم الله سبحانه وتعالى المعز. الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء طيب هنا الاعزاز يأتي بمعنيين الاعزاز يأتي بمعنيين الإعزاز بمعنى يعني بمعنى النصرة والتاييد والحفظ والرعاية والعاقبة الحسنة الحميدة في الآخرة فهذا المعنى للمؤمنين فقط المؤمنون هم الذين يؤيدهم الله سبحانه وتعالى وينصرهم باعتبار يعني العاقبة النصر الحقيقي بالختام العاقبة للمتقين يعني المؤمنون حتى لو تسلط عليهم عدوهم في الدنيا فإنهم منصورون على عدوهم في الآخرة وسوف يعني يشفي الله تعالى صدور المؤمنين من أعدائهم يوم القيامة عندما يرون أعداء الله وأعداء المؤمنين يعذبهم الله تعالى في نار جهنم وينعم المؤمنين ويكرمهم سبحانه وتعالى فالعزة بهذا المعنى هي للمؤمنين هناك معنى آخر يعني الله تعالى يعز من يشاء ويزل من يشاء بمعنى اعطاء المال والجاه والمنصب في الدنيا إعطاء المال والجاه والمنصب في الدنيا ونحو ذلك فهذا المعنى قد يحصل للمؤمن وقد يحصل لغير المؤمن قد يحصل للمؤمن وقد يحصل لغير المؤمن فالمؤمنون منهم من يعني وسع الله تعالى عليه في الرزق في الدنيا وجعل لهم الملك وجعل لهم الرياسه والسياده في الدنيا فهذا المعنى قد يحصل للمؤمنين وإذا حصل للمؤمن فهو يعني اكرام من الله تعالى له في الدنيا وتعجيل لبعض نعم إنعام الله تعالى عليه في الدنيا وله الإنعام في الآخرة كما قال سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام بعدما ذكر الله تعالى ما أعطاه من الملك العظيم قال سبحانه وتعالى إيه وإن له عندنا لزلف وحسن مآب فرغم انه يعني اعطاه الله تعالى الملك واعطاه الرياسه في الدنيا و الاموال الكثيره وسخر له الريح وسخر له الجن فهذه من عزه الدنيا ثم ايه يعزه الله سبحانه وتعالى في في الاخره واما يعني الصنف الاخر من المؤمنين ممن قدر الله سبحانه وتعالى عليهم شيئا من الابتلاء في الدنيا شيء من الفقر أو تصليق الأعداء عليهم فهذا لا يتنافى مع إعزاز الله تعالى لهم لأنه في حقيقة الأمر في حقيقة الأمر هو إعزاز لهم من الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى اتدخر لهم أجرهم مكملا في الآخرة وهي الله سبحانه وتعالى لهم من أسباب الرفعة في الآخرة حتى يصبروا على هذا الابتلاء ويوفيهم الله تعالى أجرهم بغير حساب عنده سبحانه وتعالى ويعلي درجتهم ويعلي منزلتهم عنده سبحانه وتعالى ولكي لا تتعلق قلوبهم بالدنيا ولا يكون يعني أراد الله تعالى ألا يشغلهم بهذه الدنيا وإنما يجعل شغلهم بالله تعالى ويلهمهم الله تعالى الرضا والقناعة وغير ذلك يعني من النعم التي يحصل لهم بها العزة في الآخرة فالله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب طيب اما الكافر لو اعطاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا مالا أو جاها أو كذا فهذا يعني أحد معاني العزه احد معاني العزه لكنها عزه إيه؟ يعني غير حقيقيه وانما عزه يعني زائفه وزائله وهي من الاستدراج يعني الله سبحانه وتعالى يستدرجهم كما قال سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم يعني امهلهم إن كيد متين فهذا من كيد الله سبحانه وتعالى أنه إيه لا يتيح لهم الفرصة للتوبه والرجوع اليه سبحانه وتعالى فكلما إيه طغوا أمدهم الله تعالى من النعم والأموال والمناصب وكذا فانشغلوا بها انشغلوا بها عن طاعة الله ولم تتح لهم يعني هذه الأمور شغلتهم عن التفكير في الآخرة والاستعداد للقاء الله تعالى فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز إيه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى وكانت هذه النعم يعني وبالا عليهم. فالقصد أن الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويزل من يشاء. بالمعنيين يعني بالمعنى العزة الدينية التي للمؤمنين ويزل من يشاء يعني يذل الكافرين أو يعز الله تعالى من أطاعه ويزل من عصى. بمعنى أن الله تعالى يكرم من أطاعه يعزهم بطاعته ويحفظهم ويتولاهم سبحانه وتعالى وهي يلطف بهم ويجعلهم من الناجين الفائزين في الاخره ويزل من عصاه بان الله سبحانه وتعالى يعني يهينهم ويجعل عاقبتهم سوءا والمعنى الاخر للعزه بمعنى يعني يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء أو يؤتي المال من يشاء وينزعه من, من يشاء فهذا ايضا من معاني المعز المزد طيب العزة كما أنها يعني صفة لله سبحانه وتعالى وصف الله تعالى بها نفسه لله العزة وجاء أيضا في الحديث القدسي جاء في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي يا رداء والعزة إذاري فمن نازعا واحدا منهما ألقيه في النار ولا أبالي الكبرياء ردائي والعزة إزاري. فمن نازعني واحدا منهما ألقيه في النار ولا أبالي فهذا من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وجاء أيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني يجيء يعني يوم القيامة يجيء رجل ايه اخذا بيد رجل فيقول يا رب هذا قتلني يعني مقتول قد اخذ بيد القاتل ويقول يا ربي هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته قال لتكون العزة لك هذه الحالة الاولى اللي هي شخص مؤمن يعني قتل في سبيل الله وقتل رجلا يعني معاديا لله ولرسله وللمسلمين فالقتيل يأخذ بيد القاتل ويجيء إلى الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يسأل القاتل يقول لما قتلته فيقول يا ربي لتكون العزة لك فيقول تعالى فإنها لي فإنها لي يعني القاتل هنا إيه؟ يعني ينجيه الله تعالى ويكرمه حيث انه قتل هذا القتيل لتكون العزة لله فيقول تعالى فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل هذه الصورة أخرى يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول لتكون العزة لفلان لتكون العزة لفلان فيقول تعالى إنها ليست لفلان فيبوء باسمه إنها ليست لفلان فيبوء باسمه طيب نأتي إلى يعني حظ العبد من هذا الاسم الكريم من اسماء الله سبحانه وتعالى حظ العبد من هذا الاسم يعني اولا ان يذل لله سبحانه وتعالى المؤمن يذل لله سبحانه وتعالى حيث يعلم ان الله سبحانه وتعالى هو العزيز هو القوي الغالب الممتنع سبحانه وتعالى الذي لا غالب له سبحانه وتعالى المتصف بالقوه والشده و فيذل المؤمن لله سبحانه وتعالى ويخضع لعظمته سبحانه وتعالى ثانيا ان ياخذ المؤمن باسباب العزه يعني اذا علم ان الله تعالى هو العزيز وهو سبحانه وتعالى يعز من اطاعه العزه الحقيقيه التي تنفع في الاخره هي اعزاز الله سبحانه وتعالى لاهل طاعته واذلال الله تعالى لاهل معصيته أبى الله تعالى إلا أن تكون العزة لمن أطاعه وأن يكون الذل على من خالف أمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الذل والصغار على من خالف أمري النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل والصغار على من خالف أمري فالعزة الحقيقية تكون ايه للمؤمنين ولأهل طاعة الله تعالى فيأخذ المؤمن بأسباب العزة لأن العزة يعني هنا ايه صفة كمال في حق الله تعالى والمؤمن يتخلق بهذا الخلق يعني بما يليق يعني بالعبد فيتخلق بالعزه التي هي للمؤمنين فيكون عزيزا بطاعته لله سبحانه وتعالى ويجتنب أسباب الذل والهوان بمعصية بمعصيه الله سبحانه وتعالى وكذلك أن يعتز المؤمن بدينه وإسلامه من حظ العبد من هذا الاسم يعني أن يستمد العزة أن يستمد العزة بتمسكه بالدين وتمسكه بالإسلام فيكون معتزاً بدينه ومعتزاً بإسلامه فخورا بهذا الدين ولا يلتمس العزة في معصية الله تعالى يعلم أن العزة الحقيقية هي في تمسكه بدينه وافتخاله به وثباته عليه وفي هذا المعنى القصة المشهورة قصة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما ذهب ل يعني لأخذ مفاتيح بيت المقدس من بطارقة النصارى في الشام. تعرفون القصة يعني المشهورة مروية في مسند الإمام أحمد وغيره أن الصحابة رضي الله عنه لما حاصروا بيت المقدس حاصروا بيت المقدس وكان فيهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه و كبار الصحابه حاصروا بيت المقدس ومده طويله واستعصى عليهم دخوله كان له اسوار يعني حصينه وكذا وانتهى الامر يعني بمعاهده يعني بين قادة المسلمين في الشام وبين النصارى في بيت المقدس قالوا إن نجد في كتبنا ان يعني نسلم مفاتيح بيت المقدس لرجل صفته في كتبنا وكذا وأرادوا أن يأتيهم خليفة المسلمين ليسلموه مفاتيح بيت المقدس فأرسل أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر ووافق عمر رضي الله عنه وقال إنه سيأتي لأخذ يعني مفاتيح بيت المقدس من كبار يعني بطارقة النصارى في الشام وكذا فقدم عمر رضي الله عنه من المدينة الى بيت المقدس على يعني دابته ومعه غلام ومعه غلام فركب على الدابه ثم يعني تعبت الدابه فقرر عمر رضي الله عنه ان يمشي يعني مسافة ثم يركب ويركب الغلام بعدين ينزل الغلام يمشي ويركب ايه عمر رضي الله عنه وقدم عمر إلى الشام وثوبه مرقع يعني كان يلبس رضي الله عنه كان زاهدا في الدنيا رضي الله عنه وكان يلبس ايه ثوبا به رقع يعني قد تشقق ورقعه رضي الله عنه وكذا فلما وصلوا إلى الشام فكانت النوبة للغلام كانت النوبة للغلام يركب وعمر رضي الله عنه يمشي فعرضت مخاضة مخاضة يعني زي مستنقع كذا من الماء الراكد، فخلع عمر يعني نعليه ووضعهما تحت ابطيه وشمر ثوبه وخاض في الطين وكذا هذه المخاضة والغلام راكب على الدابة والغلام أصر على عمر أنه ينزل أنها نوبته يعني للركوب قال يعني وصلنا عن حدود البلد وكذا والناس يستقبلونك وكذا وصر عمر أن يمشي والغلام راكب وكذا فلما وصل يعني كان في على مشارف البلد يعني في انتظاره أبو عبيدة رضي الله عنه فلقيه أبو عبيدة على هذه الحال ويعني يعني تخوضان في الطين والخلع النعلين والثوب مرقع وهو يمشي والغلام راكب وكذا فأبو عبيدة رضي الله عنه قال لعمر قال له ايه يعني يا أمير المؤمنين يعني معنى كلامه يعني أن هؤلاء القوم يعني لا يعني يحسن يعني الإنسان يلبس لهم يعني ثيابا حسنا ويأتي يعني بمنظر إيه حتى يعني يحترموه ويوقروه وكذا إذا على هذا المنظر يعني ربما يعني انتقصوا من شأنك أو كذا أو يعني لم يهابوك يعني حق ال الهيبة وكذا فلو يعني انتظرت حتى إيه؟ نأتيك يعني بسياب وتتهيأ وكذا لمقابلتي فغضب عمر رضي الله عنه وقال اوه قال أوى كلمة اوه يعني كلمة إيه تقال يعني للتوجع والتحسر يعني قال اوه يعني أتوجع واتحسر ايه مما قُدّ لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة واحد غيرك يقول هذا الكلام. ما كنت أتوقع أنك أنت اللي تقول هذا الكلام. قال أوا لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة لقد كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزكم الله بالإسلام فأعزكم الله بالإسلام فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله فمهما اتغيتم العزة في غيره أذى لكم الله وأصر عمر رضي الله عنه أن يدخل البلد على هذه الحال فلما دخل على هذه الحال يعني فلقيه بطريقة النصارى فقالوا هذه الصفة الذي يأخذ مفاتيح بيت المقدس في كتبنا أنه يأتي يعني وسوه مرقع ويأتي ماشيا وغلامه راكب وقد خاض في الطين وكذا قالوا هذه الصفات فيعني فرحوا بذلك وكذا وسلموه مفاتيح بيت المقدس رضي الله عنه الشاهد يعني ايه قول عمر رضي الله عنه يعني فمهما اعزكم الله بالإسلام فمهما ابتغيتم العزة في غيره اذلكم الله طيب هذا معنى طيب هناك يعني كيف نوفق بين يعني كون المؤمن هو العزيز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 عزيز بدينه عزة المؤمن بدينه هي على الكافرين وكذلك أيضا في نفس الوقت ليس للمؤمن أن يزل نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمؤمن أن يزل نفسه يعني المؤمن لا يزل نفسه فالعلماء قالوا هذه العزة التي هي للمؤمن هي على الكافرين وكذلك أيضا أنه لا يزل نفسه لأهل الدنيا يعني هو عزته بالدين وبالإسلام فهو أعز ممن إيه ليس على دين أو إنسان مثلا فاسق أو فاجر أو كذا لكن عنده أموال أو عنده منصب فيزل نفسه أو يهين نفسه لشخص من أجل ماله أو من أجل منصبه فهذا ليس منصفة الله هنا مطلوب من المؤمن أن يكون عزيزا لكن في نفس الوقت هو ذليل لأهل الدين وأهل الإيمان حتى ولو كانوا أفقر الناس وأقلم الناس وليس عندهم شيء من الجاه ولا المنصب وكذا لكن المؤمن يزل لهم من اجل دينهم ومن اجل ايمانهم هنا الزله لهم بمعنى التواضع يعني ليس معنى ان يهين نفسه ليس مطلوبا من المؤمن يعني ان يعرض نفسه للمهانه او كذا ولكن يعني بمعنى ان يتواضع لهم ويؤثرهم على نفسه ويتواضع لهم وكذا فهنا المؤمن مطلوب منه أن يكون ذليلا للمؤمنين متواضعا لهم من اجل ايمانهم ومن اجل دينهم لكن لا يزل لاحد من اجل المال او من اجل الايه الدنيا هنا في المقابل يكون عزيزا ويكون عنده اعتزاز بالله تعالى وبدينه كذلك ايضا يعني من حظ العبد من هذا الاسم يعني ان يحسن الى الناس ويعينهم وينصح لهم فيحتاج الناس اليه لان من معاني العزيز يعني من يقصد يحتاج اليه وكذا فالعبد يكون يعني المؤمن يكون عزيزا بهذا المعنى أنه يحسن إلى الناس ويسعى لأن تكون يده العليا ليست سفلا يعني يحسن إلى الناس ويعطي ولا يكون يعني ممن يأخذ ويطلب من الناس وكذا فيتصف يعني بهذه العزة المحمودة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين